الحجارات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا فسق بنبئ فتبينوا أن تصيب قوم بجهالة فتبينوا أن تصيب قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا وأن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وإن فتان من المؤمنين قتتنوف أصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فا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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ